لا هي تعم قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء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 آمنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر فاسالوا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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما, ففتقناهما وجعلنا من الماء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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 ولَأِمْمَسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا قُولٌ نَّيَّوِيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعل لهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون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 وندجينا هو لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إليهم فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا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 آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون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 Qul innama yuhaa ilay anama ilahukum ilahu wa'hidu